وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون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 فَأَلَنُ نَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا لَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض.